أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزته وشقاقة كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص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 وَطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَن نَّمْشُ وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ أَأُنْزِلَ عَلَيْكَ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 مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة إلا صيحة واحدة ما لها من فو.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 فالطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه واتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوّر المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطق واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة قال اكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ولمك بسؤال نعجتك الى نعاجه وانك كثيرا من الخلطا الى يبغي بعضهم على بعض لا يبغى بعضهم على بعض الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وون داوود انما فتنه فاستغفر ربه فاستغفر ربه وخر راكعا واناب فغفرنا له ذلك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 لهم عذاب شديد، لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطل، ذلك ظن الذين كفروا.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 كتاب آذلناه إليك مبارك ليتدبر آياته ليتدبر آياته وليتذكر أول الألباب ووَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلِيمًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَةُ الْجِيَادُ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 قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي قال رب اغفر لي وهب لي ملك لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الجيح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب وإن له قَالَ عَبْدُنَا أيُوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ إِنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ أَرْكُضُ بِرِجْلِي كَأَنَّهُ مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ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 نَنَعُدُّهُم مِّنَ الْأَشْرَارِ اتَّخَذْنَاهُمْ سَخْرِيًّا أَمْزَاغَتْ عَنْهُمُ الْأَبْصَارُ إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصَمُ أَهْلُ نَاقٍ قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌ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 ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين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 إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكُرٌ لِلْعَالَمِينَ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينَ